رب العباد رجائي ورضاك قصدي فاستجب لدعائي رب العباد رب العباد ورجائي ورضاك قصدي فاستجب لدعائي رحماك رحماك أبغي يا الهي دائم منك الرضا فرحم وجودي ونائي سبحت اللسان. ولو سكت اللسان لسبحت اعضائي. يا احمد يا إن لم يكن بك للغريب هذاية طال الطريق على الغريب النائي إن لم يكن بك للمريض شفاؤه ماما وفضلا لم يفز بشفاء إن لم يكن بك للغريب هداية طال الطريق على الغريب النائي إن لم يكن بك للمريض شفاءه مانا وفضلا لم يبث بشفائي يا إن لم يكن بك للغريب طَالَ طال الطريق على الغريب النائي إن لم يكن بك للمريض شفاؤه مانا وفضلا لم إن لم يكن بِكَ للغريب هداية طال الطريق على الغريب النائي إن لم يكن بِكَ للمريض فظل لم يفز بشفائي يا رب يا رب يا ربي أنت المستعان وإنني بك أستجد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أشرقت انوار محمد واختفت منها البدور أشرقت أنوار محمد واختفت منها البدور مثل حزنك ما راينا قط يا وجه السرور يا حبيبي يا شفيعي يا ضمين يا محمد